ඔයාට තේරෙන්නේ නැහැ. මොකද. හරි. මම දන්නේ නැහැ සිරෝ. ම්ම්. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين أما بعد فاذا والمجلس الرابع عشر في الصحيح الموجز الميسر من سيرة خير البشر صلى الله عليه وسلم كان هذا المجلس في ليلة الهاد عشر من شهر سطر في عام الرابع والثلاثين بعد الأربعمائة والألف من إجرة النبي صلى الله عليه وسلم هاتي <تصفيق> أحمد الله هاتي لله بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اتبع هديه بعد ف نتباحث ان شاء الله في هذا المجلس حكم أبوي النبي صلى الله عليه وآله وآله وصلى الله عليه وسلم وما يتعلق بهما وهذه من البباحث أحنا أحنا هم تتعلقوا أيضا بالسيرة أبوى النبي صلى الله عليه وسلم أنا بلا شك أبوه قد تقدم ذكر اسمه في نسب النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو عبد الله ابن هاشم إلى آخر النسب وعبد الله هو الولد عبد الله ابن عبد المطالب ابن هاشم إلى آخر النسب وعبد الله هو الولد العاشر لعبد المطالب جد النبي صلى الله عليه وسلم وأما أمه فالأمه وهي آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن الأي ابن فهر ابن غالب ابن فهر ف فالتقى نسب أبيها مع نسب الله والدي النبي صلى الله عليه وسلم عبد مناف يعني عبد الله التقى نسبه مع نسب امنه في عبد مناف ولكنهما قد اختلف في والد عبد مناف ف, ف فوالد عبد مناف في نسب عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم هو ايه ابن مناف ابن قصي في نسب عبد الله واما في نسب امنا هو زهره هنا فزهره وقصي اخوان هنا لا أخوان وكلاهما هم ولدي كلاب يعني كلاب أبوهما أبو زهرة وأبو قصية واتحد النسبوه بعد ذلك اتحد نسبوهما بعد ذلك وأما أم أمه آمنة, آمنة صلى الله عليه وسلم فهي ضرة ضرة بنت عوف ابن عبيد ضرة بنت عوف ابن عبيد كما ذكر هذا ابن اسحاق في سيرته وتبعه ابن هشام وكذلك نقاله صاحب الرود الأنف في شرح سيرة ابن هشام هو السهيلي عبد الرحمن السهيلي أما أم أبيه أي أم عبد الله ابن عبد المطلب أي زوجة عبد المطلب فهي فاطمة بنت عمرو و ابن عائض ابن عمران و وأما الحكم على ابويه فهذه من المباحث التي لها تعلق بالعقيدة ولا تعلق بالسيرة إن كانت تعلقها بالعقيدة هو من باب أولى ولها أيضا تعلق بالتفسير لأنها يدخل فيها تفسير بعض الآيات والتي اختلف في تفسيرها السلف فالسلف كما يأتي الراجح في أبوي النبي صلى الله عليه وسلم أنهما مات على الكفر وأنهما من أهل النار وهذا مما يعني يعجب منه البعض خاصة يعني من جهلة المسلمين الذين يعني لا يعرفون أن العذرة بالأدلة وليس بالعواطف يعني يحكمون العواطف على الأدلة فإذا قيل لهم إن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم من أهل النار قال كيف هذا وقال يأتي الآن الرد عليه على شبهات هؤلاء نذكر أولا الأدلة على هذا فالدليل على أن والد النبي صلى الله عليه وسلم مات على الكفر وأنه من أهل النار ما قد أخرجه مسلم من حديث أنس أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله أين أبي فقال له رسول صلى الله عليه وسلم في النار فلما قف أي ولاه قفاه يعني لما قف أي ذهب الرجل وولاه قفاه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن أدي وأباك في النار أي كان من أهل الجاهلية ومات على الكفر و والدليل على أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من أهل النار وأنها ماتت على الشرك ما قد أخرجه مسلم أيضا من حديث أبي هريرة أنه قال وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي واستأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي وهذا لا يكون إلا لمن مات على الكفر الله عز وجل لا يأذن بعدم الاستغفار لأحد من عبادي إلا من مات على الشرك والكفر فأما المسلم مهما بلغ من المعاصي لو مات على التوحيد فإن باب الاستغفار له والرحمة وطلب الرحمة لو مفتوح أن تسأل الله أن يرحمه وأن يغفر له ها؟ هذا مشروع في حق كل مسلم مهما بلغ من فعل الكبائر إذا مات في ظاهر أمره على التقنى لا على ما في القلب وأما إذا مات على الكفر أو الشرك فلا يمتعه استغفار أهل الأرض جميعا ولو استغفار له إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفره نهما دون ذلك لمن يشاء حتى ولو كان هذا فيه في حقي والدي النبي صلى الله عليه وسلم فالعبره ليست بالنسب انما العبره بليش بالايمان ف ف يعني ما هو قول الذين يظنون ان انتسابهم إلى أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ينفعهم عند الله من جهلة المتصوفة والذين ينتسبون إلى التشيع وإلى القرافات والبدع ويخدعون السزدج أنه من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويظن الجهلة أن مجرد انتسابهم إلى آل بيت النبي لو صح هذا الانتساب يعتبر رخصة لهم في ارتكاب الفواحش بل وفي ارتكاب الشرك الأكبر فإن كان هذا لم ينفع والدين النبي صلى الله عليه وسلم ما ينفع هؤلاء الذين لا يعني عقول لهم ها وكما بينا أيضا في المجال السابق كما بينا أيضا في المجال السابقة أنه لو كان أحد ينفعه قرابته من النبي صلى الله عليه وسلم لكان أبو طالب فقط ولم ينتفع, ينتفع أبو طالب مجرد النسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنما انتفع فقط بذبه ودفاعه عن دعوة النبي وهو على كفر يعني لما وقف أبو طالب وقفت الرجال مع النبي صلى الله عليه وسلم حمية ولم يقف هذا من باب يعني حبه للتوحيد لما وقف هذا من باب الحمية حمية أهل الجاهلية لابن أخيه ولكن مجرد أنه يعني كان له مساعدة ودفاع عن الدعوة وكان سبب من أسباب حماية النبي صلى الله عليه وسلم في أول دعوته هذا مما نفعه ولكنه لم ينتفع بأيضا النفع الذي يرفع عنه العذاب لأن الشركة لا تقف معه حسنة لا تقف حسنة أمام الشرك الشرك يمحو كل حسنة فأبو يعني لم تنفعه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار لأن المشرك لا تنفعه شفاعة الشافعين هذا لا لا خلافة فيه انه لا يخرج من النار ابدا ولو شفع له اهل الارض جميعا ولكنه نفعته شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في انه خفت عنه العذاف فقط وهذا يعني كما يقال يعني يعني لا يعني يعتبر من النفع الكامل بل لأنه لأنه لأن أبا طالب يعذب في النار بأنه يلبس شراكين أو نعلين من النار تغلي منهما دماغه ويظل هكذا إلى الأبد الأبدين فعذاب في النهاية هو يعذب إن كان أخف أهل النار عذابا فلا يعارض هذا الآيات التي بيّن الله فيها أن المشركة لا تنفعه شفاعة أحد لأنه لا يخرج من النار وقد لا, لا, لا تتكلم إلا بإذن لا تتكلم في درس إلا بإذن لا تتكلم بارك الله فيك قد نقل صاحب رسالة نقد مسالك السيوطي في والداء المصطفى صلى الله عليه وسلم الدكتور أحمد أحمد المصالح الظهراني ما قد يعني كتاب عليه الأئمة وأهل العلم من هذا الحكم على أبوي النبي صلى الله عليه وسلم ونقض مسالك الصيوطي التي اتبعها في عدد من كتبه في إثبات إسلام أبوي النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما يأتي أن الصيوطية شذة مع من شذة من أهل العلم أو من بعض من ينتسب إلى العلم في هذا الحكم الذي خالفوا به يعني كلام عشرات العلماء ممن تقدمهم يعني لا نعلم أحدا من السلف أو من العلماء المتقدمين حكم حكم على والدي النبي وأنه ما على الإسلام بل ما أظن أنه قد جرى الكلام في هذا في زمن السلف أصلاً إنما جرى هذا يعني من بعض أهل التصوف في الأزمنة المتأخرة يعني قد يكون قبل الصيوطيب بزمن قريب و... ولهذا لا ينبغي أن يقول أحد أحد أن السلف اختلف في هذه المسألة هذا خطأ لا يقال إن السلف اختلف في حكم أبا والنبي صلى الله عليه وسلم هذا لا نعلم له وجود في كتب السلف ولا في كلمة السلف إنما استحدث هذا الخلاف طائفة من المتأخرين ممن لا ينتسبون في, في أغلب أحوالي من السنة ذلك كان, كا كان أغلبهم على التصوف او على يعني التمشر والاعتزال وان وإنما قد يكون شاذا بعض من ينتسب للسنه ولكنه لا يعتبر شذوذه ايه حجه خاصه أنه يعني لم ينقل هذا عن أحد العلم المعتبرين ف مما نقله عن البيهقي نعم أبو بكر أحمد بن الحسين أنه قال في كتابه دلائل النبوة كيف لا يكون أبواه وجده بهذه الصفة أي صفة الكفر في وكانوا يعبدون الوثن حتى ماتوا فلم يدينوا دين عيسى ابن مريم عليه السلام لما أمرهم لا يقدح في نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أنكحة الكفار صحيحة يعني يقصد أن الأنكحة التي كان يتناكحها أهل الجاهلية على كفرهم هي مؤتبرة ما دامت كانت نكاحا لم تكن سفاحا فأهل الجاهلية كان عندهم نكاح وكان عندهم سفاح فالنكاح الذي تناكحوه على قوانينهم أو على مؤتقداتهم فإن النسل الذي يأتمنه صحيح ولا يسوى بليش بالسفاح فهذه من المشكلات التي قد تظاهر بها القائلون ب الكفر اي كفر ابي النبي صلى الله عليه وسلم من قال لو كان لو كان كافرين للزما ان نسب النبي صلى الله عليه وسلم يطعن فيه وقال ليش انه ايه انه تناسل من سفاح لا لان نكاح الكفار الذي يتناك... يتناكحونه على يعني شرائعهم او انظمتهم انه يعتبر نكاحا ولا يقاص على أو لا, لا يساوي بالعش بالسفاحه والزنى ولهذا إذا دخل كافران الإسلام فكان بينهما أولاد وكان هؤلاء الأولاد جاءوا من نكاحهم حال الكفر فإنه تصح نسبة الأولاد إليهم ولا يقال إن أولادهم ينسبون إليش إلى الصفاح إلا إذا كان أتى, أتى هؤلاء الأولاد من استفاح في حال كفر دي مسألة أخرى فلا يعني يطعن في نسب النبي صلى الله عليه وسلم طيب طيب أيضا نذكر ما قد نقله عن إيش عن القاضي عياد وعن غيره نعم مما نقراه الآن إن شاء الله يقرأ من أول كلام القاضي يا عيات هذا القاضي أبو, أبو الفضل في عياض بن موسى بن عياض اليحصبي المالكي المتوفى سنة 44 و رحمه الله تعالى لما أخبره بما أخبره ورآه عظم عليه أخبره أن مصيبته بذلك مصيبته ليتاسى به يشير الان القاضي عياض قول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل ان ابي او إن أبي وأباك في النار او ابي وابوك في النار وكمله قول القرطبي ابي العباس احمد بن عمر ابن ابراهيم المتوفى سنه ست وخمسين وستمائة رحمه الله تعالى قال قوله عليه الصلاة والسلام إن أبي وأباك في النار جبر, جبر للرجل مما أصابه وأحاده على التأسي حتى عليه مصيبته بأبيه وقال الإمام وابو زكريا يحيى بن شرف النواضي المتوفى سنة ست وسبعين وستمئة رحمه الله تعالى معنى <تصفيق> قال فيه أن من ماش على الكفر فهو في النار ولا تنفعه قرابة المقربين وفيه أن من ماش في الفترة على ما كانت عليه العرب من عبادة الأوثان فهو من أهل النار وليس هذا مؤاخذة وليس هذا مؤاخذة قبل بلوغ الدعوة فإن هؤلاء كانت قد بلغتهم دعوة إبراهيم وغيره من الأنبياء وقلوات الله تعالى وسلامه عليه وقوله صلى الله عليه وسلم إن أبي وأباك في النار ومن حسن العشرة للتسلية بالاشتراك في المصير وقال شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن شيئين المتوفى سنة 28 و700 رحمه الله تعالى قال ثم من جهل الرافضة أنهم يعظمون أنساب الأنبياء آباءهم وأبناءهم ويقدحون في أزواجهم كل ذلك عصبية واتباع هوى حتى يعظمون فاطمة والحسن والحسين ويقضحون في عائشة أم المؤمنين فيقولون أو من يقول منهم إن آزر أبا إبراهيم كان مؤمنا وإن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم كانا مؤمنين حتى لا, لا يقولون إن النبي يكون أبوه كافرا فإذا كان أبوه كافرا أمكن أن يكون ابنه كافرا فلا يكون في مجرد النسب فضيلا وقال أيضا فإن كان الرجل لا يضره كفر أبيه أو فسقه لم يضر نبينا ولا إبراهيم ولا علي كفر آبائه يعني القول بإسلام أبوي النبي الله عليه وسلم على ما يظهر كان مما ابتدعه الرافضة يعني قد يكون الرافضة قد تكون الرافضة أول من ابتدع هذا القول وده ليس غريبا عليهم أنهم كانوا المنشأ في أغلب البدع خاصة كبرى التي حلت بهذه الأمة <تصفيق> الروافط منهم أصل بدعة اتخاذ القبور مساجد في هذه الأمة هم الذين أدخلوا القبور على المساجد في القرن الثالث أو الرضع الهجري في هذه الدولة المشؤومة التي تسمى الدولة الإشعال الفاطمية <تصفيق> هم الذين أدخلوا دعاء الأموات أيضا على هذه الأمة بعد اتخاذ بدعة القبور مساجد فكذلك لا يبعد أنهم الذين ابتدعوا هذه البدعة بدعة إسلام أبوي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كما قلت ما عرف هذا في زمن السلف وهم يظنون أن وجود أحد الكفار في نسى بنبي يعتبر قطحا فيه و من جهلهم من عظيم جهلهم فلم يضر خليل خليل الله إبراهيم عليه السلام كفر أبيه آذر كما لم يضر أول لم يضر أول الرسل إلى أهل نوح عليه السلام كفر ابنه آه. وأنه مات على الكفر هذا لا يضر, لا, يضر لا يضر أحدا من الرسل الأنبياء فلم يضر نوح عليه السلام كفر لم يضر نوح عليه السلام كفر زوجته آه. فمسألة النسب ومسألة النكاح يعني من ناحية الكفر أو الإيمان لا تضر الأمياء أو الرسل أن, أن, أن يعني تكفر أن تكفر زوجته أو أن يكفر أبوه أو أن يكفر ابنه هذه كلها أمور لا تقدح في النبوة ولا تقدح في الرسالة و... نمو أما المسالك التي سلكها صاحب الكتاب المذكور ونستفيد منه في نقد كلام السيوطي هي ثلاثة مسالك المسلك الأول المسلك الأول الذي سلكه الصيوطي في الحكم على أبوين النبي صلى الله عليه وسلم بأنهما مات على الإسلام أن الصيوطي ادعى أن الأبوين مات في فترة من الرسل وأنهما وأنهم من أهل الفترة وأنهما لم تبلغهم الدعوة ولذلك اعتبر اعتبره ولذلك اعتبرهما من اهل الفتره الذين لا الذين لا يحكم لهم باسلام ولا بكفر انهما لم تقم عليهما الحجه فالبس الثاني انه ادعى انهما على أصل التوحيد وأنهما لم يقع في الشرك أصلا وأنهما كانا على ملة إبراهيم عليه السلام المسلك الثالث أنه ادعى تبع لبعض الأحاديث والآثار الموضوع والشاذة أنهما آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم أن الله قد أحياهما من النبي صلى الله عليه وسلم آمن به بعد موتهما و عن نقد المسلك الأول في انهما من اهل الفتره فالرد عليه بما يلي يقولوا ان اهل الفتره على قسمين الذين كانوا في الجاهلية قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم أي الذين كانوا بين نهاية أو بين يعني دعوة عليه السلام إلى مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. هذه كلها تسمى بالفترة أو يقال أنها بعد يعني دعوة المسيح عليه السلام و وبعد رفع المسيح عليه السلام هناك ناس لم تبلغهم الدعوة وانتشر الجهل في أماكن كثيرة من الأرض العلماء يسمون هذه الفترة التي انقطعت فيها الرسالة أو يعني لم يأتي فيها رسول أو نبي بزمن الفترة إلى بداية بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هذه <تصفيق> تسمى بالفترة أي فترة الوحي أي أن الوحي فترة عن النزول فآل الفترة هذه على قسمين قسم بلغتهم الدعوة وأقيمت عليهم الحجة سواء من دعوة إبراهيم عليه السلام أو من دعوة عيسى عليه السلام فهؤلاء إن لم يؤمنوا بالتوحيد أو بالرسالة التي بلغتهم فهؤلاء من أهل النار إن ماتوا, عليه على, هذا. إن ماتوا على هذا القسم الثاني هم الذين لم تبلغهم الدعوة البتة ولم يعرفوا رسالة ولا رسولا فهؤلاء هم الذين اختلف فيهم العلماء والراجح من كلام أهل العلم فيهم أنهم يختبرون ويمتحنون يوم القيامة على ما جاء به الآثار والأحاديث نحو حديث الأسود ابن سري عند الإمام أحمد في مسنده وحديث أنس وله, وله, وله شواهد عدة تدل على, على اختبار أهل الفطرة في عرصات يوم القيامة أي الذين لي لم تبلغوا منها الدعوة فالسيوطي أراد أن يعتبر أدوي النبي صلى الله عليه وسلم من القسم الثاني ولكن الأدلة دلت على أنهما من القسم الأول لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم على أبيه بأنه في النار وهذا لا يكون إلا لمن بلغته الحجة ومات عليه على الشرك كما كما كان الأمر في حق أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم ولكن أبا طالب أقيمت عليه الحجة من النبي نفسه صلى الله عليه وسلم فأنه دعاه إلى الإسلام ولكنه أبى أن يدخل في الإسلام وأما أبوه فلم يأتي نص يبين كيف كانت الحجة عليه أو كيف قامت الحجة عليه ولكن الحكم عليه بأنه في النار هذا يكفي في إثبات هذا وقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض أناس من أهل الفترة بأنهم في النار نحو عمر ابن لحي الذي كان أول من سيب السوائب هو الذي أدخل الأصنام على قريش آه. وأتى بها من اليمن فعمر بن لحي كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ورآه يجر قصبه أي أمعاءه في النار آه. لأنه كان أول من سيّب السوائب كما ثبت هذا في الصحيح وكذلك وكذلك لما سئل عن, عن ابن جدعان لما سأله لما سألته عائشة رضي الله عنها كما في سعى مسلم أنه كان في الجهل يصل والرحم ويطعم والمسكين ويفعل كذا وكذا من أعمال البر فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم قائلاً لما سألته هل, هذا هل, هل ذاك ينفعه فقال لا ينفعه لأنه لم يقل يوما قد ربي خفلي خاطئة يوم الدين يعني لم يكن على التوحيد لم يكن على التوحيد نعم هذا بخلاف ورقة ابن نوفل وعمر ابن زيد ابن نفيل فكان على التوحيد قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم على الراجح ولم يتذنس بعبادة الأوثام هذا مما شاهد, شاهد به النبي صلى الله عليه وسلم في حق زايد بن عمر بن نفيل زايد بن عمر بن نفيل ولهذا لا حج للسيوطي فيما, فيما ذكره ويمحتج به من الآيات التي يعني تدل على أن الله لا يعذب أحدا إلى بعد قيام الحجة نحو قولي تعالى وكنا معذبين حتى نبعث رسوله ونحو هذه الآيات التي فيها أن الإنذار أو بلوغ الإنذار هو الذي به تقوم الحجه على على <تصفيق> لا له حجه في هذه الايه نعم فالمسلك الثاني للصيوطي انهما كان على اصل التوحيد وانهما لم يقعا في الشرك ولا الوثنيه يعني كأنه جعلهما كورق ابن نوفل وكزيد ابن عمر ابن نوفي نعم فنقول الرد على هذا يعني نعم نقرأ كلام الصيوطية أو نذكر كلام الصيوطية الذي ذكره في الحاول الفتاوي أنه قال استمر التوحيد في ولد إبراهيم وإسماعيل وقال في الثاني في الملل والنحل كان دين إبراهيم قائما والتوحيد في صدر العرب شائعا. شائعاً فأول من غيره واتخذ عبادة الأصنام عمرو ابن محين ثم ذكر عددا من النصوص يبين فيه أن أول من غير دين, دين إبراهيم هو عمر بن لحي يعني يريد أن يشير إلى أنه قبل زمن عمر بن الحي لم يعرف الشرك أو الوثنية في العرب من زمن إبراهيم فنقول في الرد على هذا تغيير دين إبراهيم معناه أن عمره ابن لحي استطاع أن يجعل الشركة محلة التوحيد دينا يتدين بالعرب ويدل عليه قوله السهيلي عبد الرحمن في كتابه الرودة الأنف إلا أن العربة بعد ذلك أي بعد ما أدخله علي عمره ابن لحي لم ترجع عما كان أحدثه لها عمرو الخزعي وابن الحي من عبادة الأصنام وغير ذلك لأنهم رأوا ذلك دينا في نفسه لا ينبغي أن يغير وأما أن بعض الناس كانوا على غير ملة إبراهيم فليس في النص ما ينفيه يعني قبل زمن عمر ان لوحي قد يوجد اناس لم يكونوا على غير مله لم يكونوا على المله ابراهيم ولا يعني ان عمر بن لوحي اول من سيب السوائب او انه اول من ادخل ادخل الشرقه على قريش أنه لم يكن في اهل قريش من اي من كان عليه على الشرك أو الوثنية قبل عمر بن لحي لا يعني هذا أن كل العرب كانوا على التوحيد قبل عمر بن لحي هذا لا, لا, يعني لا نفي فيه ولا إثبات يعني النص الذي نص على عمر بن لحي ليس فيه نفي ولا إثبات لأن كل من كان كل قبل عمر بن لحي على التوحيد هذا لا دليل فيه فلا يصلح كلام السيوطي ذلينا على, على أن أباء النبي صلى الله عليه وسلم من بعد إسماعيل عليه السلام إلى قصي ابن كلاب كانوا على التوحيد وكم هو معلوم أن نسب النبي صلى الله قد انقطع بعد إسماعيل أو بعد عدنان وأن النسب الذي بعد إسماعيل عليه السلام إلى عدنان لا يعرف لا يعرف فبغض النظر عن هذا أو ذاك فما يعني محتج جبيه السيطي ولا حجة فيه أصلا لا حجة فيه لأن الذين كانوا في زمن الفترة كما بينا كانوا على قسمين وهذا يتعلق بليه؟ المسلك الأول ولا يقال إن الأصل في أهل الفترة انهم كلهم كانوا على التوحيد خاصة في الفترة التي كانت قبل عمر ابن لُحي لا يقال هذا لا يقل ان الاصل فيهم انهم كانوا على التوحيد فيهم من كان على التوحيد نعم وفيهم من كان عليه على الشرك والوثنية والعبر بالنصوص فالنصوص التي بيانت ان بعضهم مات على الشرك يجب ان يؤخذ بها والنصوص التي ابهمت او التي بيانت ان بعضهم يمتحن ويختبر يوم القيامة يؤخذ بها ولم تحدد النصوص من الذي اختبر لكن فيهم طائفة لم تقم عليها الحجة هذا نؤمن به ولكن هذه الطائفة أو منهم لم يأتي التعيين وإنما أتى التعيين على بعض من أقيمت علي الحجة نحو أبا والنبي صلى الله عليه وسلم نحو أبي طالب ونحو أبي لهب وطبع الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ممن مات على الكفر والشرك أو الذين أدركوا البعثة وأما الذين كانوا قبل البعثة وكانوا على الكفر وماتوا قبل البعثة وأتى النص بأنهم ماتوا على الشرك أو على الكفر فلا يقال إنهم الأصل فيهم التوحيد لأنهم كانوا من أهل الفترة هذا خطأ هذا خطأ يعني لم ينتبه إليه السيطاء وناقض في فيه نفسه, نفسه أخيرا المسلك الثالث في النبي صلى الله عليه وسلم قد أحيى الله له أبويه فآمن به ومات على ذلك هذا طبعا يعني من الأمور الغيبية التي لا تثبت إلا بذليل واضح صريح ولو كان هذا مما يخص أبوي النبي صلى الله عليه وسلم لعرف هذا عند الصحابه والسلف ولتناقلوه ولكنهم لا يستطيعون لا لا يستطيعون ان يأتوا بنص واحد صحيح يدل على ذلك وكل الاحاديث التي رويت في هذا هي ما حديث موضوع وحديث ضعيف ضعيف جدا يعني لا ترتقي هذه الاحاديث البتة الى اثبات مثل هذه العقيده اللي هي الخطيره ولذلك لم يقل هذا القول الا الشذاد من المتاخرين يعني ممن احتج بهم السيوطي واغلب ولما الحديث حكموا على هذه الأحديث بالوضع والكذب أوه. وكان ممن أخرج هذا الحديث ابن شاهين في كتابه الناسخ والمنسوخ ولذلك جزم الذهبي رحمه الله كما في ميزان الاعتدال بقوله هذا الحديث كذب وكذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية لم يصح ذلك عن أحد من أهل الحديث بل أهل المعرفة متفقون على أن ذلك كذب مختلق وهذا لا يبعد كما ذكرت أن يكون ممن اختلقه ووضعه الروافض على طريقتهم في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم أيضا الذين حكموا بإسلام أبي طالب الرافضه تم لدينا اشاعه القوله بان أبا طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم اسلم او مات على الاسلام وايضا وخلاصه المساله انه لا يصح القول باسلام ابي النبي صلى الله عليه وسلم ان القول به شذوذ عن النص وشذوذ عن عن فهم السلف نعم الله تعالى أعلم صلى الله عليه وسلم وآله وصحابه كم قال جاء صف الله مستهد